أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم, يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 وَإِذَا لَادَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُوا هَزْوَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ